كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه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 ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا وإذا ضللنا في الأرض يا إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون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 ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم لأملا أن جهنم من الجنة والناس جمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن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 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن رزقناهم يوفقون فلا تعلم نفس ما أخفي له لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يسترون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادون يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ثوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وللذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون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 في ما كانوا فيه يختلفون أو لم لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أَفَلَا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز أنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين اليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينفرون فأعرض عنهم وانتظر إن